قال المصنف والشالح رحمه الله تعالى ونفعنا بيهدونهما في الدارين البيوع, البيوع ثلاثة أشياء أحدها بيع عين مشاهدة أي حاضرة فجائز إذا وُلد في الشروط من كون المبيع طاهرا منتفعا به مقدور على تسجينه للعاقد عليه ولا ولا بد في البيع من وقبول فالأول كقول البائع أو القائم مقامه بعتك وملكتك بكذا والثاني كقول المشتري أو القائم مقامه اشتريت وتملكت ورحوهما هذا هو النوع الأول من البيو خلاصة ما ذكره رحمه الله, رحمه الله أن النوع الاول هو بيع عين مشاهده بيع عين مشاهده اي حاضره <تصفيق> <تصفيق> وعلق المحشي كما تاتي ان شاء الله تعالى فقال من الأفضل التعبير بمرئية يعين المشاهدة أي مرئية أحسن من التعبير بحاضرة ما العملة أنها ممكن أن تكون حاضرة وغير مرئية لذلك مرئية أحسن في التفسير من ناحية اللغة حتى ومن ناحية السف كذلك لا يعين المشاهدة أي مرئية مجفرة يعني الشفاية عندهم كلام في بيع الأعمى فالمشترط هو الرؤية فمشاهدة في كلام الماثل الأليق بشرحها أن تكون بمعنى مرئية لا حاضرة لأنها قد تكون حاضرة, حاضرة محاضرة لغائدة هي حاضرة لكنها غير مرئية فحضورها مع, غياء مع, مع عدم رؤيتها يساوي غيابها فالأفضل أو الأولى أن تشرح كلمة مشاهدة بمرئية لا يعلم المشاهدة أي حاضرة مرئية فجائز إذا جائز أيضا بمعنى صحيح لأنه قد يكون صحيح مع الشرمة المقصود بالجائز هنا ليس الجواز الذي هو استواء الطرفين ولكن الجواز هنا معناه الصحة حتى ولو مع الشرمة حتى ولو مع الكراهة حتى مع الاستحباب. الزواج هنا بيع عين المشاهدة المرئية صحيح حتى وإن كان احيانا حراما كما تعرف في مثلا بيع وقت مداء الثاني او بعد مداء الثاني يوم الجمعة صحيح مع الحرم لأن الشروط متواجدة قال إذا وجدت هذه الشروط من كون المبيع من للبيان من كون المبيع ظاهرا وهو المحشي رحم الله أجمل هذا في مقدمة كتاب البيع طاهرا يعني لا عين عينا ولا متنادسا لا يمكن تطهيره بالماء. منتفع به فحتى لو كان طاهرا وغير منتفع به فلا يصح كما لو كان حب كما لو كان حبة مقدورا على تسليمه. يعني من جهة المستأذن تسلمه يعني عليه ولاية ولاية إما بمن أبي او بوكالة أو بوصايا أو إلى آخر. ثم يقول أنه لا بد من توافر الايجاب والقبول ولا بد في البيان ايجاب وقبول وهذا معناه لو مشينا على ضعيه فلا يصح بيع المعطى الذي هو صحيح عند الجمهور ولا يفحه على ظاهر المذهب ولا يفحه بعض الشفائية قال ولا بد في البيع من إجاب وقبول يعني نظر من كلا المتبايعين من كلا المتعاقدين فالأول هو الإجاب اللي هو من البائع لقول البائع أو القائم مقامه كما لو قام مقام البائع وصي على طفل صغير أو حاكم عن شخص لا يريد البيع وهو مدين توجب عليه أن يبيع ماله في دينه فرفض فيقوم الحاكم مكانه أو الوكيل كقول البائع او القائم مقامه بعتك وملكتك بكذا والثاني هو القبول كقول المشتري او القائم مقامه أيضا الوكيل أو الوصي اشتريت وتملكت ونحوهما ومن دقة الشارح عليه الرحمة على جميع من أولئي العلماء الأبرار قال كقول البائع بعتك ملكتك عندما جاء المستري قال كقوله اشتريت وتملكت فلا يسترط أن يقول تملت منك مثلا أو اشتريت منك لأنه رد على بيع معين من هنا اشترط الكاف فلا فلا يصح مثلا يقول بيع داعك خلاص لا بيعتوكا أو بيعتكم أو بيعتكم أو بيعتكن أو بيعتك أو, أو إلى آخره هنشتهرت كاف الخطاب هذه التي تعين المباع إليه بخلاف بيع ذات لمن في إبهام لا يصح معه العرض لكن إذا حصل هذا الإذاب الواضح في الظهر بعتوكه أو بعتوكه، فيصح أن يكون الالقبول بغير هذا هذه الكيف. قابلتُ لا لا يشترط أن منك. طبعا يجوز قابلتُ منك أو منكما أو منكم أو منك أو إلى آخره، لكن لا يشترط ما دام قد تم الإذاب بهذه السؤال. طيب قال المحشي رحمه الله تعالى قوله البيوع إنما أظهر مع أن المقام للإضمار بتقدم المرجع لأنه لو أضمر لتوهم عود الضمير للمعاملات فانها أقرب مذكور فمعنى الآن تعليلات قال إنما أظهر مع أن المقام للإبمار لي تعليل لتقدم المرجع لأنه التق... التعليل الثاني التعليل الأول تعليل لكون مقام مقام إبمار التعليل الأول هو لتقدم المرجع هذا التعليل هذه اللام تعليليا بكون المقام, المقام مقام إدمار فبيقول رغم أن المقام مقام إدمار إلا أنه أظهر ولم يضمن لم يضمن يعني لم يستخدم الضمير يعني لم يقل وهي ثلاث يعني لو أخذت كلام المات وحده اقرأ كلام المات الذي بين الأقواف كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. البيوع ثلاثة أشياء. حق أن يقول إيه شيخ عبد هذه وهي كتاب البيوع وغيرها من المعاملات وهي لماذا عاد البيوع مرة أخرى؟ المرجع موجودة. يا استخدم البمير ونرجع لو كلمة البيوع موجودة. واضح يا شباب كتاب البيوع. وغيرها من المعاملات الباب النظر ان هو يستخدم الادمار ولا يكون الاظهار في مقام الادمار الا لنكته بلاغيه فهنا لم يضمر كما هو ده يعني متوقع لم يستخدم الادمار لماذا كان حقه ان يستخدم الادمار قال التعليل اهو لتقدم المرجع المرجع يعني النصب الذي يعود عليه الضمير ليس من الذي يعود عليه الضمير الضمير سمي ضميرا لأنه يضمر اسما ظاهرا يضمر يعني في داخله سمي ضميرا لأنه يضمر يخفي اسما ظاهرا في طياته فهي تضمر البيوع لم يستخدم هذا رغم تقدم المرجع وهو كلمة البيوع لماذا لماذا لجأ إلى الإظهار في مقام الإضمار لما كان حقه أن يضمر فيه قال لأنه لو أضمر التعليل الثاني التعليل لعدم الإضمار والعدول عنه إلى الإظهار قال لأنه لو أضمر يعني لو استخدم الضمير لا توهم عود الضمير للمعاملات على غير المطلوب كيف لماذا يعود الضمير للمعاملات ولا يعود للبيور قال لي أنها أقرب, أقرب مذكور صح لو قال كتاب البيوع وغيرها من المعاملات وهي ثلاثة أنواع ربما يتوهم متوهم أن هي ضمير يعود على المعاملات لا على البيوع فأضح حتى لا يحدث لبسا على القارئ أو الثاني مفهوم إلى هنا أحتاج إلى إعادة طيب ثلاثة أشياء أي أنواع ثلاث أشياء أي أنواع وذلك باعتبار المبية لو نظرنا يعني من جهة المبيع لو نظرنا المبية بعمق تاني فإنه تارة يكون عينا مشاهدة هو المبية فإنه أي المبية تارة يكون عينا مشاهدة وتارة يكون عينا موصوفة في الزمة وتارة يكون عينا غائبة. اعتبار هذا المبيع الذي ينقسم الى ثلاثه اقسام من حيث كونه عين المشاهدة يعني مرئية او غائبه او موصوفه فالبيع على هذا من هذه الوجهه من هذه الناحيه ينقسم الى ثلاثه اقسام وان كان الحكم في النوعين الاولين واحدا النوعان الأولان اللي هو العين المشاهدة المرئية والعين الموطوف للزمة حكمه واحد أنها جائز فإن كلا منهما أي من هذين البيعين جائز كما ذكره المصمد فاندفع اعتراض المحشي عليه بأنه هذا نقص كلام المحشي البرماوي بأنه لا يقفى أنها من حيث الجواز وعدمه اثنان يعني المحش البرماوي يقول هي ثلاثة ليه ده احنا لو نظرنا من جهة سيكون اثنين لو نظرنا من جهة اخرى سيكون اكثر من ثلاثة فالمستغرب المحش يقول الثلاثة ده كلام غريب نص كلام المحش البرماوي رحمه الله لا يقفى انها من حيث الجواز وعدم سناد جائز وغير جائز يبقى فقط ومن حيث انواعها انواع البيوع أكثر أكثر من اثنين ثلاثة يعني ومن حيث اعتراء الأحكام ترو اعتراء الأحكام يعني يترؤ عليها ويأتي عليها أنواع من الأحكام واجد مندوب مكروه مستحب كذلك كذلك يعني أكثر من أكثر يعني من اثنين ومن حيث اعتراء الأحكام أكثر كذلك، ومن حيث اعتراء الأحكام كذلك كذلك يعني أكثر، كما قالوا من حيث أنواعها أكثر يعني أكثر من اثنين، فمن حيث اعتراء الأحكام كذلك يعني أكثر من اثنين، كيف يعني أكثر من اثنين؟ إزاي برماوي؟ قال، فإنه يعتريها يعني يترأوا عليها ويتعاور عليها ويتبادل عليها الإباحة والوجوب والندب والحرمة والكراهية كما سيأتي. إلى هنا انتهى كلام البرماوي والحمد لله المكتبة هنا فضل الله فيها أيضا البرماوي ففعلا انتهى الكلام العلمي الشيخ ما قالت أين انتهى الكلام لكن فعلا هنا كلام الشيخ البرماوي أهو ثلاث أشياء لا يقصى أنها من حيث الصحة وعدمها اثنان ومن حيث أنواعها أكثر من ذلك ومن حيث أثراء الأحكام لها كذلك كما فيأتي فتأمل جيد أننا نرجع هنا حتى نعرف أين ينتهي الكلام البرماوي لأنه كثيرا ما يختلط كلام البرماوي بكلام الشيخ البيجو أثنة مع الأسئلة حول قبل أن أسمع الأسئلة انتهى كلام البرماوي عند قوله كما سيأتي قلت لقص النص في البرماوي طيب كما سيأتي انتهى ال... النقل من كلام البرماوي لكن البرماوي يجب البرماوي فتأمل يعني. هو لم فتأمل لا يكذب لك. يعني معنى ذلك أن قال بعضهم ذا من كلام البيع. خلاص قال بعضهم وترى رابعا. الشيخ المصنف ذكر أن البيع ثلاثة أنواع. فقال بعض المعلقين والمقررين أنه ترى رابعا. ما هو الرابع؟ قال وترى رابعا. وهو بيع المنفع. ولا لكن ينبغي حمله. على المنساعة المؤبدة لحق الممر ونحوه الذي عربته سابقا، فإن ذلك قسم من, من المابي أو عفن، فإن ذلك قسم من البيع كما علم التعريف السادق. فقول الشيخ الخطيب أول ما تسمع قول الشيخ الخطيبي معناه في الإقناع على شرح متن أبي شجاع أيضا دفعته إلى الإقناع وترى النقلة وتعرف أين أبدأ وأين أنتهي. تقول الشيخ الخطير نقطتان فوق بعض وهو الإجارة فيه نظر كما علم مما مر لأن الإجارة ليست معددة إذا تقول الشيخ الخطير وهو الإجارة فيه نظر لأن المتروك هو الرابع، هو المأبد منفعل مؤبدة. كلام فيها على التأديد والإدارة ليست مؤبدة. يبقى النظر يأتي لي في كلام شيء خطيب، لأن الإدارة ليست مؤبدة والكلام على بيع منفعل مؤبد. لو نظرنا إلى بيع منفعل مؤبدة فهو قسم رابع كان حريرا بالمصنف أن يأتي يديه، فلماذا فرته؟ قال ولعل علّ المصنّف ولا ترك ذلك لندوره لأنه قريب. بيعلم بين الناس بيع البناء بحق البناء على السطح وحق المرور كل هذا الذي عرفته أمس هو من الأشياء النادرة جدا في تعاملات الناس فلم يكره لندوره استمع الأسئلة نعم. عين غائبة يعني عين موجودة ليست غائبة عن الوجود هي موجودة في الوجود لكنها غائبة حضرتك في حضرتك حضورتك في في الجراج في البيت هناك أو في أو في أي مكان هي موجودة يعني مخلوق الآت لكن موضوع الزم يعني ليست موجودة على على وجه الأرض إن شاء الله لو السلام يعني لو بس على حضرتك فلوس علشان تجيب لي في الكويت القادم ان شاء الله غلت كذا ولا فاكهه كذا تاخذ مني انت عشان تزرع وتنتج لي في اليوم الفلاني كيلو الفلاني او وزن فلاني من المانجا او من غيره قال بيع عين مشاهدة أي للمتعاقدين عند العقد هذا الفرق بين بيع العين للمشاهدة وبين بيع العين الغائبة كلاهما موجود في الحياة هو مخلوق ليس معدوما ولكن المشاهدة مرئية الآن والثانية غائبة يعني موجودة ولكنها ليست مرئية لل. للمتعاقدين أو لأحدهما هذا ممنوع بيع عين مشاهدة هذا جائز عقل عين مشاهدة أي للمتعاقدين اللي هو الأول جائز والثاني ممنوع عند العقد أي للمتعاقدين عند او أو قبله إذا كان شرط بعد قيل أو قبله إذا كانت العين لا تتغير غالبا إلى وقت البيع كما تذكره الشارح. الشارح لو أردت أن تعرف أين تذكره عندما يتكلم على لو أكملنا كلام المصنف الشارح وبيع شيء موصوف في الزمة وتم هذا بالسلم جائز إذا وُجد فيه فتحة على ما وصف به من فتحة السلم الآتية في فصل السلم والثالث بيع عين غائبة لم تشاهد للمتعاقدين فلا يجوز بيعها. والمراد بالجواز في هذه الثلاثة الصحة وقد يشعر قوله, قوله لم تشاهد بأنها إن شهدت ثم غابت عند العقد انه يدود ولكن هذا هو الكلام ولكن محل هذا في عين لا تتغير غالبا في المدة المتخللة بين الرؤيه والشراء نعود مرة أخرى كامل محشن بيع عين مشاهدة أي للمتعاقدين عند العقد أو قبله إذا كانت العين لا تتغير غالبا إلى وقت البيع كما سيذكره الشارح. به المطلوب أن يكون المتعاقدين أن يكون المتعاقدان على علم بهذه السلعة وهذا المعقود عليه بأن يكون حاضرا مرئيا أمامهما أو على الأقل. غائبا ولكنه رؤية قبل العقد وهو من النوع الذي لا يتغير من الرؤية من وقت الرؤية إلى وقت العقد شأنه كثيرا شأنه لا يتغير لا يطرأ عليه فساد ولا عفا ولا ولا ولا إلى آخره فهذه استيل هذا القلم رأيته منذ خمس دقائق وترفناه على باذ الرواق وزقت لصاحبه لأعقد عليه القلم في خمس دقائق لا يتغير فكأنه مرئي أمامنا الآن كأنه مرئي أمامنا الآن فالمطلوب هو عدم حديثنا دائما لو سمحت هذا ستستضحبه في كل كتاب البيوع أشياء منها أن الممنوع من البيوع المميوع عنه المحرم هو ما يسبب بغررا او خلافا دائما تصحح هذا أن ما سيمنعه الشارع ما سينهى عنه ما سيرفضه هو ما يسبب غررا خلافا نزاعا بين المتعاقدين التفحد أيضا شيئا آخر مهما جدا وهو أن البيع يتعدى باللام قليلا وبمن كثيرا التفحد أيها الطالب الطالب الفقه في داد البيوع خاصة النباع يتعدى باللام قليلا ويتعدى بمن كثيرا على خلاف المصريين أو حتى أنتم معظم ما يتكلمون العربية نستعلم نقول بعت له هذا صحيح له عربية ولكنه قليل في لسان العرب الأوائل العرب الأقحاح العرب الذين يتكلمون العربية على الحقيقة لسانهم بعت من باعت لي فباع يتعدى باللام قليلا ويتعدى بمن كثيرا وهذا نص عليه الشيخ خطيس الاقلام فترى ال ال النص الفقيه باع من كذا يقول تظن انه اخطا هو باع لي ولا باع منه او انه اشترى من في خطأ ما الضعي ولا فضخيف ولا في ايه بالضغط لا بالعكس ده هو ده الصحيح بل هو الاكثر استعمالا في لسان العرب الاوائي مثال اهو بعت من حمزة هذا القلم يعني باعتوا لحمزة لنحن نستخدمه في لساننا مع المصريين بعت باعتوا لحمزة هذا القلم انا مالك القلم بعت لحمزة هذا القلم ايه ده لساننا ايه هذا لساننا العرب أكثرهم يقولون بعث من حمز هذا القول هذا كثير ستجده في كل كتب الفقه بهذه الطريقة ولا ينتبه إليه إلا من هو متمرس او أخذ على المشايخ والعلماء ذكرنا هذا في في باب اتضح ان البيع المنهي عنه يكون ل حصول توقع نزاع او غرر او غبن او غبن ما شابه ذكرت هذا لانه الان يقول بيع عين مرئيه شاهدة حاضرة أو حتى على الأقل غائبة ولكنها في زمن لا يتغير من زمن الرؤية إلى زمن العقل العلا إيه لماذا يشتر من هذا العلا ما عرفته الآن أنه يريد الشارع سبحانه وتعالى أن يحصل غرر أن يحصل نزاع أن يتعارك بعد البيع فيقول أنا كنت أريد السكر والآن تعطيني شيئا مخمرا ولا تعطيني شيئا ثابتا ولا كالقبل إذاً اشترطوا اشترطوا عليكم أيها المكلفون أن تتعاقدوا على أشياء مرئية أو حتى على أقلهم لو لم تكن مرئية حين العقد وساعة العقد يبقى كانت مرئية في وقت لا يتغير من حين رؤية إلى حين العقد كل هذا حتى يدفع النزاع لا يعين شهادة أي متعاقدين عند العقد أو قبله إذا كانت العين لا تتغير العين المباع يعني محل العقد لا تتغير غالبا إلى وقت البيع غالبا برضو لأن النادر لحكم لا له لو أنها تغيرت ندورا خلاص العبرة بالغالب لا العبرة لا تكون العبرة بالنادر لا تتغير غالبا إلى وقت العقد كما سيذكره الشعر. طيب رأيتها قبل خمس دقائق وعقدت الآن بعد خمس دقائق وشأنها أن تتغير غالبا فوجدتها بعد العقد متغيرا هل معنى ذلك أن العقد يعني يجبرني الشارع على أن أخذ هذا المتغير لا بس يكون لك العقد صحيح العقد صحيح ولكن خيار العيب. فارق بأسهم لو سمحت بين أن هل العقد صحيح ولا غير صحيح الآن تكلم عن عقد جائب عقد الجائد إما العين حاضرة مرئية مشاهدة أو, أو سلعة أو عليه عليه رأيته قبل قليل وتعقد عليه الآن في مدة لا تغير فيه غالبا فكلهما عقد صحيح لكن حتى الحاضر حتى الحاضر الذي رأيته قلبته ثم بعد ذلك ذهب وأخذته في جيبك وعندما ذهبت لتكتب به لا يكتب أو الكتاب مقطوع الصفحات أو ممسوح الورق. هل هذا معنى, ك... معنى كونه بيعا صحيحا أنك تأخذه على عيده لا فرق بين الصحيح وبين أن لك خيارا يسمى خيار الرد خلاص؟ قال أين المتعاقدين عند العقد أو قبله إذا كانت العين لا تتغير غالبا إلى وقت البيع كما سيذكره الشاب قال ومشاهدة كل... كل عين على ما يليق بها الأعيان تتفاوت في شيء تستطيع أن تقلبه وتراه ظاهرا ولا وليس له باطن يعني تحتاج إلى أن تعرفه بل رؤية ظاهره تشي وتوحي بما في باطنه في أشياء تحتاج إلى, تحتاج إلى تقليل وفي أشياء لا يمكن تصور تقليبها تصور تقليبها كالكومة الكبيرة بها الصدرة كومة الكبيرة بيك يعني مثلا هذا الرواق مخزن نتصور أنه مخزن للقمح هل إذا أراد المشترين أن يشتري هذا القمح الذي في هذا المخزن أن يدخل فيقلب هذا القمح هو متصور من ناحية العقل آه لكنه يعني عثير إذا أراد أن يفعل هذا في غاية العد ماذا يفعل يعني أن يأخذ عينة وهذه العينات تكفي عن الباقي لأنها كلها بمثابة شيء واحد فيقول الآن ومشاهدة كل عين على ما يليق بها ويكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر صبرة من قمح، كظاهر صبرة من قمح. كوما صبرة هي الكوما من قمش. زي كما نرى على سيارات ولا العربات التي يبيعها الباعة. عنده قمح، عنده شعير، عنده كذا من الحبوب. فاعطني كيلو. هو يشاهد أنها جيدة، أنها مصرية، أنها باكستانية، أنها كذا، أنها كذا. فاعطني كيلو أو مدة أو ما شاب. ويأتي رؤية بعض المبيع إن دل على ذق فيه كذا من قمح. ونحوه وإلا فلا إلا فلا يعني وان لم يدل ظاهره على دقيق فلا يصح لأن العين ليست مرئية واكتفى المصنف بالمشاهدة عن اشتراط علم العين في المعين والوصف عن اشتراط علم القدر والصفة في الموصوفة الزمة. اللي هو النوع الثاني من البيوع اكتفى المصنف بالمشاهدة عن اشتراط علم العين في المعين ندخل قديمة كده وام try and هكذا واكتفى المصنف بالمشاهدة عن اشتراط علم العين في المعين اللي هو النوع اللي معناه النوع الأول والوصف وبالوصف بالبائعة يعني. يعني اكتفى بالمشاهدة في النوع الأول وبالوصف يعني اكتفى بالوصف في النوع الثاني واكتفى بالوصف عن اشتراط علم القدر والصفه في المنصوص في الذمه اللي هو النوع الثاني الذي يقول هنا في النوع الأول الذي معنا هل يشترط علم هذه العين علما يعني يحيط بها قال لا لا يشترط يكفي المشاهدة المشاهدة تكفي وتغني عن العلم المحيط، وكذلك في النوع الثاني اللي هو السلام، لأن السلام شيء موضوع الزمّ معدوم، والأصلته المنع ولكن أبيح الحاد، فهذا المعدوم يشترط فيه الوصف يوصف بدقة قمح من نوع كذا. قطم طويل السيلة قطر السيلة إلى آخرين اكتفى في النوع الثاني اللي هو السلم بالوصف عن اشتراف علم القدر والصفة في الموصوف في الزم بناء عليه بناء على الاكتفاء بالعلم بالاكتفاء بالمشاهدة في النوع الأول والاكتفاء بالاكتفى في النوع الثاني بناء على هذا فلا يطح تفيع على مفهوم المخالفة فلا يصح بيع المجهول الذي لا يرى ولا يصف في النوع الاول وفي النوع الثاني ومنه يعني من المجهول الذي لا يصح بيعه بيع اللبن المشوب بالماء اذا اردت ان تشتري اللبن اشتري اللبن خالصا لكن تشتري اللبن وعليه وهو في الحقيقه عليه ماء اذا فيه جهاله لأننا لا نعرف ما ما الذي في في هذا الفطن عبء الإناء من لبن وما فيه من ماء كم بالمئة ماء وكم بالمئة لبن فيه جهلة لأن استطرت علينا المشاهدة, المشاهدة كيف عرف رأيت إناء فيه لبن مشوب بالماء هل عيني تطيع أن تميز حجم الماء من حجم اللبن لا تستطيع أن تميز، ولذلك يمنع هذا. فلا يصح بيع المجهول ومنه من المجهول الممنوع بيعه بيع اللبن المشوب بالماء، فهو باطل ولو بالدراهم لماذا قال الجهل بالمقصود منه؟ بالمقصود منه لأن الذي أقصده هو اللبن. أنا لا أريد شراء الماء، أنا أريد شراء اللبن. وهو مشوب يعني مخلوط، مشوب يعني مخلوط مخلوط بالماء فأنا أقصد اللبن فكيف أميز بعين تكفي في هذا فللجهل والجهل مانع من صحة البيع كما عرف فلا صح بيع المجهول منه للجهل بالمقصود منه لكن هنا في لطيفة قال ومنه بيع اللبن المشوب بالماء فهو باطل قال ولو بالدراهم، لماذا قال ولو بالدراهم؟ لأن بعد قليل في باب الربويات لو أردت أن تتقدم قليلا في باب الربويات قال ولا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه رطب العنب بالعنب لا يجوز الرطب بالرطب لا يجوز في الربويات مقص عنها أجناس ربوية واللبن ربوي أيضا الجهاز الربوية منفصة عنها في الحديث لا يجوز بيع الربويات إلا متماسلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث الشريف ينم بيد مثلا بمثل فلما حضرت في بيع عنب في مقابل عنب من عندي العنب يعني غير, غير ماء يعني بالطازج اللي على الشجر أو الذي نزل قريبا من الشجر به ماء لا يخلو منه ماء إلا إذا تذبب فعنب بعنب معناه أن العنب اللي عند حضرتك عبارة عن لحم وفيه ماء والعنب اللي معي لحم وفيه ماء كم نسبة الماء عندك مع نسبة الماء عندي لا أدري فيحصل التفاضل أو عدم العلم بالتماثل وعدم العلم بالتماثل كحقيقة التفاضل في داب الربويات والشارع سبحانه وتعالى أراد أن يكون في بيع الربويات تماثلا أراد تماثلا في بيع الربويات لا يجوز بيع الربويات إلا مثلا بمثل لما بنبيع الرطب بالرطب أو العنب بالعنب أو اللبن باللبن أو اللبن هيستثمين الآن سنرى النص إن شاء الله فالربويات ممنوعة أن تباع بعضها ببعض إلا مثلا بمثل يبقى لازم تحاكي الجفاف ما يدخل فيه الماء كالعنب والرطب لا يجوز بيعها حال رطوبة في حال عدم الجفاف ويجوز بيعها إذا حصل الجفاف في العنب بالتذبب والرطب الرطب بالتتمر يصير ثمرا خلاص نعود إلى النص في باب الربويات ولا يجوز بيع ما فيه الربا بجنته عنب بعنب رطب برطب رطبا يعني حال وجود الماء فيه قال إلا اللبن نص كلام الشيخ الماتن: إلا اللبن، أي فإنه يجب بيع بعضه لبعض قبل تجبينه إلى آخره. فتسمي اللبن الحاجة إليه. طيب لبن بلبن، لبن بلبن بالصغير مشج بالماء. اللبن أصله في تكوينه المعملي يعني إذا وضعته في المعمل تحت المختبر تحت التجربة تجد أنه يخرج من من الضرع فيه ماء. حتى لبن ال النساء لبن الأدميات فيه ماء تكوين فيه ماء مع الأجسام الصلبة فيه ماء كذلك لبن الحيوانات عزفهم الله فيه ماء في تركيبه فأوفي عن ذلك رغم أنه فيه ماء أوفي عن ذلك الحاج إليه إن تحتاج إليه لطعام عفويه وطعام الأذناء وإلى أشياء كثيرة سواء في صورة اللبنية ولا في صورة التجبين والقزبة وما شابه فاستوتي للحاج فيقول. أما اللبن المشوب بالماء يعني الذي اقصته من الضرع وجعلته مخلوطا بالماء فهذا لا يجوز لا مثلًا لا بين لا, لا في مقابل لبن آخر ولا حتى بالدراهم لذلك كان السؤال لماذا قال ولو بالدراهم لانه أصلا ممنوع ممنوع أن تشيبه بالماء وتبيعه لبن مشوب بلبن مشوب الجائز على على على وضع الاستثناء ان ان تبادل لبنا بلبن تبيع لبن بلبن اثناء من الربويات الرطبة فسيكون نجل أن تضرع لبن وفيه ماء طبيعي خلقي جبلة لكن أن تأتي بلبن وتخلطه بالماء وتأتي بلبن آخر عند الشخص آخر ويخلطه بالماء وتبيع هذا بهذا ممنوع للعلة المعروفة أن اللبن لا نعرف قدر اللبن من قدر الماء فلا يجوز هذا ولا يجوز حتى بالدراهن لبن نشوف بماء في مقابل درهم، ليس مقابل لبن مقابل دراهن العلمة هو الجهالة لأنك لا تدري المقصود هو اللبن فلا تدري الدراهم في مقابل إيه من اللبن أو من من هذا الإناء هل هو 90% لبن ولا 50% لبن ولا 85%, لبن؟, ولا 85 لبن لا ندري فالجهالة تجعل البيع ممنوعا فلا يصبح بيع المجهول ومنه بيع اللبن المشوب بالماء فهو باطل قال ولو بالدراهم يعني إيه ولو بالدراهم مرة أخرى يعني ليس فقط في حالة اللبن المشوب بالماء في مقابل اللبن المشوب بالماء لأنه ربوي لا حتى ولو بالدراهم والسبب لأنه لا يعرف المقصود منه قال للجهل بالمقصود منه هو اللبن هذا الكلام يحتاج إلى إعادة شيئا منه أي شيء منه شيء غير مفهوم نمضي ونكمل قال بعضهم وكذلك بيع اللحم مع عظمه يعني كذلك ممنوع الطحينة والقشطة ونحو ذلك فهو باطل ولو بالدراهم قياسا على بيع اللبن المشروب بالماء واعتبر الشبر ملتي الصحة في ذلك لا ده صحيح في حاشيته على لهذه المحتاج وحين اذن يفرق طيب لماذا منع في اللبن المشوب بالماء قطعا قولا واحدا وهنا حصل خلاف والصبر ملتين بيبي هذا خلافا للبعض قال وحي... لابد من فرق وحين اذن يفرق بين هذه المذكورات هو اللحم مع العظم والطحينة مع السير... مع الشيرج والقشضة مع اللبن يفرق بينها بإيه قال يفرق بين هذه المذكورات وبين اللبن المشوب بالماء بأن الماء ليس من ضروريات اللبن المذكور بخلاف العظم فإنه من ضروريات اللح والشيرج وهو الزيت من ضروريات الطحينة كلام على السمسم السمسم إذا طحنته يخرج طحينة التي تباع في ويخرج أيضا زيتا، طحن هذا السمسم يخرج زيتا ويخرج طحينة. فلما تفصل الزيت عن الطحينة يصير طحين وزيت. فإذا كان مشوبا مشوبين هذا هو الذي اختلפו فيه. قال البعض ممنوع وقال البعض إنه الشبرم لا جا جائز لي لأنه كأنه لا يفصل الفصل عنه لا هذا من دروياتي من ضروريات الطحينة يأتي معها ذي ومن ضروريات اللحمة أن يكون فيه بعض العرض ومن ضروريات القشطة أن يكون فيها بعض اللبن فنبات أن يكون تبيع القشطة وينزل منها بعض قطرة اللبن فصل التام هذا صعب وكذلك هو من ضرورياته اللبن كأنه يحافظ عليه وجود اللبن مع القشطة يحافظ عليه ووجود الشيرج احنا نقول في, في المصريين شيرج حتى نسمي كترجة اللي يتباع فيها الحلاوة الصحينية و صخينة والعسل الأسود تميت ترجع مش كده سيضع بخلق لأنه ناتج من السيروج أو السيروج عربية اللي هو الزيت إذا أطلق يولد السمتن ويطلق على غيره من الزيت أيضا ثم عيد هذا هذا الفرع الأخير مرة أخرى بعد ما تكلم عن الذي المشوب بالماء وأنه ممنوع للجهالة حتى ولو بالدراهم قال بعضهم وكذلك بيع اللحم مع عظم كذلك يعني ممنوع للجهالة أنا قص اللحم فقط لا أريد العظم فلو اجعت اللحم هو عظ حتى لو رأيت العظم ممنوع لي لأني أنا في الحقيقة أريد اللحم فقط فهل يترى كم نثبت اللحم في هذا المكون وكم نثبت العظم 95% وال94% لا أصف بعيني حتى لو شاهدته لا أستطيع التمييز وأنا لا أريد العظم سأأخذه وأفضل العظم وأرميني وأنا أريد اللحم فقط طب بزلت مالا مئة درهم في مقابل 95% من هذا مكون لحم ولا 94% ولا 90% ولا كم لأبن قال بعضهم وكذلك بيعوا اللحم مع عظمه يعني ممنوع للجهالة والطحينة يعني مع الشيرج أو السيرج والقشطة أو بالدال قشدة مع اللبن ممنوع للجهالة جهالة ايه جهالة المقصود منه وهو القصدة وهو اللح وهو الطحينة قال ونحو ذلك يعني ما يختلط ضرورة قال فهو ضاطل ولو بالدراهم ليه يا ايها المانع لماذا منعت قال قياسا على بيع اللبن المشهوري الماء قال واعتمد الشبرمولتي الصحة في ذلك في ذلك في هذه المذكورات اللبن المشوب بالماء لا خلاف في مناهي. قال وحين إذن يفرق بين هذه المذكورات بد بقى من معرفة لماذا اعتمد الشبرماني صحة والأخرون قالوا بالبطلات. قال وحين إذن يفرق بين هذه المذكورات الثلاثة وبين اللبن المشوب بالماء بأن الماء ليس من ضروريات اللبن لماذا طلع الماء على اللبن هذا ليس من ضرورياته؟ لما بينزل الظرع اصلا صافي. سائغا للشاربين كما عبر الكرآن الشريف ليس من ضروريات اللحم المذكور بيتعمد شوجه بخلاف العظم لا دا العظم لا أقطع الزبيحة فيخرج العظم قهرا عني مع اللحم وأحتاج إلى عناء لفصل اللحم عن العظم بخلاف العظم فإنه من ضروريات اللحم والشيرج من ضروريات الطحينة قهرا عني وأنا أطحن التمتل قهرا عني يخرج طحيلة معها ذي واللبن من بروليات القصدة أيضا عند صناعة القصدة قهرا عني يخرج اللبن وأحكاز إلى عناء لفصل اللبن عن القصدة وإلى عناء لفصل الشيرج عن الطحيلة أي سؤال أي حاضرة اتكلمنا على مصطقه من لبن يا شيخ فانا اتكلم على اللبن مش معانا كده ما لم يكن الشيخ خالص ماشي نعم لا لا لأنه نادر النادر له ولأنه غير مقصور بتقول لي عايز احقق لك انا متاكد وما عمليا ده 98% لبن و2% ماء طب وانت المية الميه وفي حد بيشيل الميه طب عايز يعني انت انت يا اللبن طب وشال الميه معايا نادر ولأنه غير مقصود فين <تصفيق> بس <البلوان؟ تصفيق> تين؟ حط الماء متعمدا بحط الماء متعمدا الجاونيت بي بي بي يحط عليه، على الشفاية ممنوع، عند الشفايه ممنوع، فنذهب باء إلى إلى غير الشفايه حتى نخرج من هذه الورطة هو عموم البلوى إذا كذب شيء من ذلك فليقلل من أجله نعم زي قال المعطانا قال المعطانا منه والشيخ نفسه بعد شوي إن شاء الله إذا وفق الله تعالى وقرأنا هذا سيقول لك قلل من أجل لعموم البلوى على أي حاضرة؟ قال لو فسر المشا... لو فسر أي الشارح النقاط المشاهدة يعني في كلام المصنّب المرئية كما صنع غيره من ال... من الشرائح يعني لا أولى لي لي شيخ بيذور بتقول أولى؟ قال لأن الحضور من غير رؤية لا يكفي لي لا يكفي لي؟ قال إز تعالي برضه؟ اذ البيع حين إذن من بيع الغائب سبحان الله يعني هي حاضرة ولكنه غير غير مرئيه فهو بيع الغائب انه غائب عن عينه غائب عن ادراكك والعين في الحقيقه هي وسيله لاكتشاف هذا المبيع هذا المعقود عليه فلو أنه اعمى او او او لو أنه لا يرى هذا الحاضر يبقى كانه غائب الغيب لا يعني ليس معناه غيب عن عن الجسم فقط بل وحتى بل عن العين وإن كان حاضرا مع الجزء. قال لأن الحضور من غير رؤية لا يكفي لي قال إذن البيع حينئذ من بيع الغائد اللهم إلا أن يقال مراده بالحاضرة المرئية اللهم يعني نحاول أن نصحح كلام الشيخ الشارع ونقول أنه إنما قال أي حاضرة يقصد بالحاضر المرئية خلاص في أي سؤال فجائز قوله فجائز أي فصحيح ليه فصحيح قال لماذا لم تتركه يا شيخ بيجوري على ظاهره جائز اللي هو مستوي الطرفين قال لأن الشارح حمل الجواز فيما يأتي على الصحة نفس الشارح بعد ذلك أفهمنا أن المراد من الجواز هنا الصحة لأن الشارح حمل عيتي في شاحه فيما يأتي فيما يأتي بعد ذلك على الصحة فقط. وحين يشمل يشمل هذا النوع الأول يعني يشمل النوع الأول اللي هو بيع عين مشاهدة مرئية. فجائز يشمل هذا الحرام. حين فسرناه فاسترناه بالصحة حين إذن بالصحة يشمل الحرام الصحيح. لو أبقيناه على ضغيره من الجواز اللي هو مستوي الطرفين لا ينطبق عليه أنه جائز مستوي الطرفين وحرام في نفس الوقت لكن لو فصلناه بالصحة يدخل فيه بقى حين صحيح حرام صحيح مكروه، صحيح مجاح مستوي الطرفين صحيح مندوب، صحيح واجب يعني الأحكام الخمسة اللي هو نبهنا عليه في أول الحفقة اليوم وقال فانه يعتريها الاباحه والوجوب والند والحرمه والكراهه كما سياتي فقد اتى الان وحينئذ يشمل الحرام الصحيح بسالوا ايه يا مولانا قال كالبيع وقت نداء الجمعه بل هو النداء الثاني بل هو وقت صدر امام المنبر بالنص وزر البيع كان عند النداء الثاني، للنداء الأول الذي هو نزول التنبيه يجوز البيع عنده وضعده، لكن عند النداء الثاني وضعده حرام، حرام مع الصحة. يعني إيه حرام مع الصحة يعني الأماك والأعواد انتقلت. بيع من وزبت عليه الجمعة إلى آخر، من من وزبت عليه الجمعة او حتى إلى غير من, من لم تجب عليه الجمعة، في النداء بعد النداء الثاني البيع صحيح انتقلت الأعواد. ثمان رحل لهذا والمسمن رحل هذا وانتقلت ولا يزرجع فيه إلا إذا تراضيع الرجوع فسخ العقد لكن مع الحرمة صحيح كما كمن يصلي في ثوب المتنجس يعني عفنا في ثوب المقصود يصح مع الحرمة أو زمان المقصودة يصح مع الحرمة أو في أرض المقصودة يصح مع الحرمة يعني لا يكلف بأعذار ولا خلاص يا علماء يشمل الحرام الصحيح كالبيع وقت اي وبعده نداء الجمعه الثاني الاول الذي للتنبيه قال وبيع وبيع العنب لمن نفقه قديمه يظن ما فيش لم لمن يظن يبقى لمن التي في نفقه خطا احذفها لمن يظن أنه يعصره خمرا انتبه معي لو سمحت مثال آخر على الصحيح الحرام أن يبيع شخص عنبا لمن يظن والظن هنا يعني يغلب عليه لمن يغلب عليه أنه يعطره خمرا لو يتيقن أنه يعطره خمرا فمن غلب على ظني ظن هنا بمعنى غلب على ظني او بالاحرى او بالاولى لو كان متاكدا متيقنا انه يعطيه القمر يحرم عليه مع الصح الباء صحيح مرة أخرى يعني إيه باء صحيح يعني الاعواض انتقلت والأملاك تحولت وصار هذا العنب مملوكا للمشتري وهذا المال مثلا مملوكا للبائع لكن هذا الذي هذا العقد عقد حرام صحيح مع الحرمه هذا الذي يقوله الشيخ هو الأصح من قولي الشافعية مقابل الأصح عند الشافعية أن هذا البيع مكروه وليس حراماً مرة أخرى هذه الصورة هي الأصح عند الشافعية ومقابله يقول أنه مكروه وليس حراماً وعند الأحناف هذا البيع ليس حراماً بل جائز الذي يبيع لمن يظن أنه يعطيه خمراً جائزاً عند الحنفية وبين يفتي فضية المفتي حضر الله أن بيع استلعجات الوجهين يجوز تجوز حتى ولو ظن أنه يستخدمها في الوجه الممنوع أخزم بالكلام الشفائي الأحناف وأخزم بالمقابل أطح عند الشفاء نعم إلا. إلا إلا اللي التي لعلب كلام الحنفية ولعلب كلام الشيخ واختيار الشيخ عندنا الآن الأحناف في كلامهم ومقابل أصلاح عند الشافعية يزودون هذا مع الكراع عند الشافعية لكنه جاء ثم عندنا قضية أخرى هو أن مولانا الشيخ اختار هذا الرأي في الإفتاء فأنت تسأل عن الأول ولا عن الثاني عن الثاني لماذا الشيخ اختار هل انا أنا لو أردت أن تسألني أنا لماذا اختار الشيخ هذا لماذا تضمنه؟ني لم أدخل في قلبي. لمن فضن أقول لك تخفيفاً على الناس وعموم البلوى. هو يأخذ من المذهب المعتمد هو هو خرج عن عن الشريعة وأخذ مذهب علماء أدلة على ش على تقيهم ثلاثة وأربع الأرض أكثر من ثلاثة وأربع الأ أقسم ثلاثة وأربع الأرض يتدينون لله تعالى بالشافعي قضاء الأمة من من الذين هذا هذا الثقل الموروث هذا المذهبي على الحنفية في معظم الدول الإسلامية وبلادنا على الحنفية في معظمها في تشريعها قضاء وإفتاء تدري في معظمها فهو لم يخرج وهو رغم أنه شافعي لم يخرج عن الإطار العام للشريعة الخرج إلى مذهب كبير ضخم أضمن حتى من الشفيعية تطبيقا وقضاء وإلى آخره تدينًا يعني على الناس يعني بالوع يعني أنت ترى أنه لو لو مخيم على الشفعة في كثير من الأمور خصوصًا في البيوع والنجاتات الأمور فالحري بال بالمجاهد أو بالفقه أن أن يسر على الناس لأن الثقة ما جاء لتطبيق على الناس فرق بين أن تمنهد تفكيرك وبين أن مفتى للناس أن هذا اسم فقه وما يفعله مفتى إفتاء فرق كبير بين الإفتاء وبينه ولذلك نرى كثيرا في كتب الفقه أن الفقيه الشافعي في كتبه يرى نوعا من التضييق على الواقع بفقه الشافعي الموروث من أئمته فيدخل في في ثناء الصوره قولا من ابتلي بشيء من ذلك فليقلب من أجاب قال وينبغي تقليد القائل بالجواج للخروج من, من الإس فإنه مما ابتلي به كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله المعطا ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى إذا أراد من وفقه الله تعالى إيقاع صيغة اتخذه الناس بخرية هنا أسف الشفيع في كتاب الفقه فتوى في كتاب الفقه هو اصلا منهج يمشي على وثيرة واحدة وقواعد مضطرده هو نفسه يضطر في بعض الأشياء لما يجد لونا بين الفقه الذي يدرسه ويشرحه وبين الواقع يجب أن هذا يضيق على الناس يشير من رحمته ومن فقه رحمه الله هو أمثاله إلى جواز تقليد الغير لأن الفقه ما جاء للعس طاها ما أنزلنا عليك الكتاب القرآن لتشكر القرآن والشريعة ما جاءت للشقاء ما جاء عليكم في الدين الحرب ولكن لا رأس أن نفهم الفقه ونقاعد القواعد ثم عند الفتوى في أشياء كثيرة وعناصر متعددة تدخل فيه من هالواقع ومنها التيسير على الناس ومنها, ومنها ومنها فلماذا الشيخ في ظمي أنا ولا ألزم هذا الشيخ لأنني لست أنا هو لعموم البلوى والتأثير على الناس ولأن فقه الحنفية في ذلك فقه جيد لا عيبة فيه وشيء آخر حاضر, حتى ما حاضر. وشيء آخر مهم وديه عند الحنفية في هذا لأنك عندما تبيع هذه الطلعة الذي حتى تظن أن الآخر يأخذها وقد ي يعني استخدامها في الحرام ما هل تقطع بذلك لا أقطع وقد يكون في نيته وفي إرادته وفي عزمه أنه يستخدمها في الحرام ثم يعدل عن ذلك وهذا كذب باشتار الشيء الذي ينوي أن يعفي الله تعالى به ثم يعدل عن ذلك العبرة باليقين لكن ليس العبرة بالظن البالغ الغالب انتهت الإجابة على حضرتك نعم <تصفيق> الشيخ <مي؟ تصفيق> هذا الشيخ تدع هذا الشيخ تدع هذا الشيخ مين هذا الشيخ تقصد مين هذا الشيخ تشاره إلى من ده كان الشيخ انا ذكرت الاندر الشيخ علي مفتي الجمهوريه تقصد الاشاره الى مسؤول تذكر فرضا من بقول لك بعد خمس دقائق هتقول لي يعني كمان المفتي يمكن ممكن نجيب ال لباس الحريري للمتبرجات وبعد عشر دقائق تيجي لك فكرة مطلة بنات هو الشيخ علي بيفتي بجواز بيع أدوات المكياج للمتبرجات و كلها أفراد من قاعدة واحدة يا مولاه وفرع واحد فرع واحد تحته أفراد لا حصر له زي ما قلنا الفرع بيقول إيه بيقول أن السلعات الوجهين ذات الوجهين ما يستخدم في الحرام حتى وإن غلب على ظن البائع أنه يستخدمه المشتري في الحرمة الأحناف الشيخ علي افهم الأحناف يقولون أنه جائز مقابل أطاح عند الشافعية جائز مع الكرام مش حرام أنا ذكرت هذا في قوله وبيع العناد لمن يظن أنه يعصره خمرا أنه حرام نبهت وقلت هذا هو الأصح عند الشافعية مقابله مكروه فقط وليس حراما وعند الأحنف جائز فقلت أن هذا الذي يبتدي فوت النص أفراده لا حصر له ذكر فرد من أفراده لا معنى له لأنه لا لا فرع يعني كل الفروع تدخل كل الأفراد تدخل تحته كل ما له وجهان ياتي حساب لو ظن لو غلب على ظن البائع أن المشتري يستخدمه في الحرام يا جود عند الحنفية فاختار ذلك فضيلة المفتي بالعلة التي قلتها لمولانا العلامة الذي يجلس أمام الآم في سؤال بقي عندك سؤال زعلان من جو زعلان من الحنفية ولا من يشيخ علي رد على سؤالي لا من الشيخ عالي ولا من حنفية. دي مش مستوى الكلام عربي ولا انجليزي الذي أقوله الآن. أفهمه ولا أوافق عليه ولا لا أفهمه أصلاً. حرام الزاد عملت إذن الوقت أنت جدت فرع منصوص على حرمته، حنا فينا لا يقولون به أبيع العنب لمن يتخذه خمرا حتى الحناف لما أباحوا هذا اختلفوا فيه بعضهم حتى حرمه خرج عنه لأنه منصوص ليه حناف يقول مش أنت عندكم قاعدة أنه ذي وجهين أو لا ده منصوص الله يبارك فيك ده منصوص عليه علي الخمر بالذات ده مقطوع به ده ده إلى, الى آخرين هنتكلم على اللي معانا بالوقت يكلم على عفواً ال اللي هي ال الوجهين اللي هو كأنه بس يتكلم على البيع ال الجثة الحريم المكياج الحريم السكين لمن يقتل به إلى آخرين بالوجه. كمان يتكلم على الظن الغالب زي يقول محمد. يكلمش على اليقين. لكن أنا بعمل لك في كتب فقه الأحناف يتكلموا حتى على اليقين. لكن جمع على العين بالذات والأحناف اختلفوا فيه. لأنهم عندهم القاعدة ديت لا عندهمش فيها خلاف جون في العينة بذلك وجعل فيها خلاف بعدها بتقول لي كده توسع دارة الحرام لا لا يوسع دارة الحرام ليه لا يوسع دارة الحرام ده الواقع يلكت ده أنا بقول لحضرتك ابن الأحناف ده فقه يكاد يعم رقع الإسلامية ده رأيت الخريط البلاد الإسلامية معظمها هو أحناف في بعض الخريط الإسلامية موجود عند الجماعة المكتبة إيه مثلاً في دزيند هنا دار النشر والزواج الإسلامي موجود عندهم عندو خريطة لطيفة يحتم بالبالإخوان والأخوات إن هم يقتنوها قررت العالم وعليها بالألوان وفي مفتاح الخريطة اللون البني لل مش عارف لي واللون الأحمر لي فلو رأيت الأحناط تجد إن هم معظم الد رقع ال رقعة إسلامية معظم رقعة إسلامية أحناط فالحمد لله من ساعة لما جاء العمى الأربعة إلى الآن معظم الأمة أحناف ومع ذلك الحمد لله لم تنتشر الكلام اللي أنت متخوف منه دوت فالواقع ده بالعكد دا لما كان فقه الأحناف فقها نائقا بالواقع انتشر ولماذا انتشر قطر؟ لماذا كتب الله تعالى الانتشار؟ لعلة منها وهذا يدرت في كتب التسريع بتكلم عن تاريخ التشريع في كتاب الفاسي ثلاث مجلدات من أروع ما يقرأ في هذا اسمه الفاسي ثلاث مجلدات لماذا انتشر مذهب دون مذهب من الأسباب يسر المذهب مجلد الظاهرة وإلا فالله على تعالى على أمل يفعل ما يشاء ويحجب ما يشاء أهزة الثانية القضاء إن القضاء هو اللي جعل الفقر الحنفي ميسر لماذا كان الفقر الحنفي أيفر من غيره للقضاء القضاء لما حكموا وطلقوا بالناس القضاء تعبار عن, عن،, عن فقيه ومجتهد يسمع المتخاصلين يسمع المشاكل يومياً. يوميا بخلاف الشخص اللي قاعد كده في الرواق أثر على نفسه بيجي الشخص من الخارج يقول إنه في بس ادم ماشي عنده حاجه ثانيه احنا قاعدين عاكفين تعبانين اللي بيحضر واللي مش عارف واللي جاي كتاب اخر واللي واللي واللي ومش متفقين بالناس لكن لما ياتي الناس ويستفتون لكن الناس ويتقاضون يحصل عند الفقيه تغيير زي تلاقي الافلاق الشافعي رحمه الله غير فكره ليه لما بالناس السلطه والاحتكاك تغير الأوضاع والاشخاص والادمان والاحوال وسعة العقل كل هذا يجعل الإنسان يغير رأيه ويضع اراء إنه الأحمق عندك بعض مئات ثمانية عشر قرش ثمانية عشر قرش فالأحناف لما لما احتكوا بالناس متمثلين متمثلاً القضاء حصل تيكي في, في, في ارائهم والاحناف والأحناف لما نقول الأحناف لما نقول أبو حنيفة. لما نقول مدرسة مش مش الشخص عادي حنيفة رحمه الله ولا شرفه رحمه الله والأئمة في في زواتي ما هي المدرسة أبي حنيف، المدرسة أبي حنيفة في شكل أحناف، أشخاص أبي حنيفة نجد هذا الشيء. كان في قضية مثارة لكونتم تتابعون أمس كان بيتكلم عليها خلود المفتي إذا حبيت تكمل زعلك يعني على الموضوع كان بيتكلم على بيع بيع ال التعاملات الفاسدة مع غير المسلمين في بيرغ المسلمين. قضية مشاره مع أنها مفتى فيها في ذلك الاشتاء من, من أول ما المفتي يعني تولى المنصب أفت فيها فجاء بعض المسوسين والمروجين للفساد فأراد أن يعني يخرج زودعة فقال المفتي يزيد بيع الخمور وبيع والتعاملات الفاسدة. إما لأنه ظاهر وإما لأنه خبيث الغرض وإما وإما أمي ف... فكان أمس فيه حديث تلفزيون يتكلم فيه على هذه الخضرية وكانت ما شاء الله يعني كان حديثا ماتعة تكلم فيه على أذلة هذا الموضوع تكلم عن بعض ما سمعتنه مني الآن وعن فقه هذا الفتوى معفوذ من فقه الأحناف وأنه مجرد أنه أختار هو لم ينشئ فتوى بإجتهاد مستقل بل هو مجرد إختار فقه الأحناف في هذه المسألة لعموم البلوى ولأن هذا الشهد الشريع لكل زمان ومكان ولأن المسلمين وزاليات المسلمين وأقليات المسلمين في الغرب وفي بلاد الكفار يعني لا يستطيعون العيش في ظل الفقه الموروث من خلال الجمهور ومن يحتاجون إلى أقوال السادعين وأقوال خلاف الجمهور حتى يستطيعوا التعايش مع مجتمعاتهم. بتطرق بس يعني حتى ننتهي كلام الشيخ حسين في حسين هذا فقه موروث موجود الحمد لله في في مظله الإسلام، بل هو مش مجرد بقول واحد من الساهدين خلافا للمذاهب بعضه هو مذهب من المذاهب الاربعه بل هو مذهب عريض من المذاهب الاربعه والحمد لله لم يترتب على ذلك فتوق ولا مرود عن مرود عن الدين ولا تحلل والعياذ بالله من النبي بالعكس هذا حصل فيه العكس تماما وإن ضاق صدرك بهذا لكن ضيق الأفط وقلة الاحتكاث يجعل الإنسان في أول وهلة و... وأنه لا أتاهم الحضرات بهذا بل أنا واحد من هذا مع قلة الاحتكاث وقلة الخبرة لأول وهلة الإنسان يقع في ذهني أن هذا خروج وأن هذا قضيق على الله على الشريعة وأن, وأن... لا في الحقيقة هو ثعل السريعة وه... وهذا الذي عبر عنه بالقلم وكتاب في مزايا اختلاف الأئمة وأن الأئمة ينصون على الأخذ من المذاهب عند حصول الضيق وحصول عموم البلوى فمع الوقت إن شاء الله ومع الاحتفالات سترى أن... أن هؤلاء المفخرة هؤلاء المحترمين انما أخذوا هذا حبا للدين ونصره للدين ورغبه في نشر الدين وحفاظا على الدين ومن تعايش دين مع الاخر الذي هو مراد الشارع وحكمة الشارع الشارع تقول هذا الخلال لماذا لم يكن اصلا هذا بعض الناس بعض طلبوا العلم في البدايه طلب العلم يستغربون جدا لماذا لا يكون بل يسألون هذا مش مش يسألون هذا بالمصر. لماذا لا يكون الشريعه كلها على قول واحد لماذا هذا الخلاف اصلا يبقى متضيق جدا ان في خلاف في هو كده خلاف فيها خلاف طب في المساله يا خلاف وكل فيه حاجة فيها خلاف كل حاجة فيها خلاف انت كل حاجة فيها خلاف الدفاع اختلفوا فيها من لازم الصحابة, الصحابه اختلفوا زعلان دل... انت زعلان ليه طب هذا الغضبان الزعلان انت زعلان فيها خلاف زعلان لي لأن هو مبتدئ وسمع من شيخه أو من الداعي الداعية اللي بي اللي بي اللي بي اللي, بي اللي بي منه أو من الصريخ أو من إلى آخره قولا واحدا فثبت في يقينه مع طفولته وبابتدائيه في العلم أن هذه المسألة على قول واحد. فالشيخ الذي سمعه أو علمه إما لأن شيخه أصلاً ضيق الأفوق ما ما عرف في المسألة إلا قولاً واحداً. أو لأنه يعامله كمبتدئ فأسمعه قولاً واحداً لأنه يراعي ائتداءه أو لتعصب شيخي يا علا الكثير أنهما في النهاية هذا المبتدئ سمع قولاً واحداً فظن لحداثة سلمه في العلم يعني ظن أن المسألة تقائمة على قول واحد هذا مضطرد يا شيخ خسام مش في الفقه حتى في العقيدة وفرى وستسمع كثيراً من المتعصبين الذين في حديث السن وحديث العلم ولم ولا حتى يقرأ ساتيح. نجاد البعن في قضايا عقدية هو حتى لفيع قراءتها من الكتاب البعن في وجد في كل هذا محوره أنه يسمع من طرف واحد من جهة واحد ويقاتل فيه ويفسق وي ويمر كده على حضرتك وانت قاعد كده ويقول ده ده الأشاعره ده كذا دي كثيرة لا يجب الآمن الدخول فيها والخوض فيها في النهاية مضار الأمر على السماع من طرف واحد سماع من جهة واحدة وظن أن محور الدين أو محور الفقه أو محور أسوع أو محور العقيدة قائمة على هذا القول الواحد فلما يسمع القول الآخر يكون عنده التنكار كما تستنكر العين، العين تأخذ أو تستنكر الأذن، الأذن تأخذ على لهجه مصرية إذا سمعت العربية، بس لهجة غير مصرية تستنكر ولأول وهله لا يستبين ما, ما يسمع وما يرى، كذلك المناظر وكذلك, وكذلك المحتفل كل شيء الغريب مستوحش، فمن هذا الذي نحن فيه الآن هذه الاراء الفقهيه التي أنت متعود عليها متعود عليها من قراءة متعود عليها من تمع متعود عليها من معايشة أنت مخالف ل لطائفة معينة ل ل لمجموعة معينة لفكر معين فلما تسمع قول الآخر تشتري في الحقيقة أن تحتاج في طلبك للعلم أن تقرأ وأن تسمع في علم أي علم. في علم الشريعة فقط. في أي علم فل سياق أي العلوم ولن تكون عالما إلا بالاستكح على رأي المخالف حتى ولو حتى عرفت وتيقنت أنه على ضبط، لا بد أن تعرف أيضاً حتى تستطيع أن تكون قوية في حقك. كيف ترد عن على حق عن حق الشبهات إلا وأنت تعرف أيضاً؟ ترى كثيرا من الجهلاء ينبرون بالدفاع عن عما هم عليه بضعف يصيبه ما هم عليه بالوهم. هو نفسه عمل يدافع عن ما هو عليه. بمنتهى الضعف لانه لم يسمع الخط ولم يفهم كلام الخط ولا يعرف مقررات مذهبي يدافع عنه دفاعا يصيب مذهبه بالوهن والضعف فيكون عدو عاقل خير من او خيرا من فريق جاهل نكمل مرة أخرى لو تكرم فجائز بيع عين حاضرة أي مرئية فجائز أي فصحيح لأن الشارح حمل الجواز فيما يأتي على الصحة فقط وحينئذ يشمل الحرام الصحيح كالبيع وقت نلاء الجمعة وبيع العنب لمن يظن أنه يعطره خمرا يظن قال والمكروه الصحيح دخل فيه المكروه الصحيح صحيح ولكنه مكروه مثاله قال كباي أكفان الموت وهذا مر علينا في باب الجمل يكره لك أن تشتري وأنت حي يكره لك أن تشتري وأنت حي كفى الموت قال لأن لأن زي كما نعبر حتى في الحي أولى بالموت بالموت لانما يموت الميت إذا مات الميت استوى الكفى فإذا او اذهب الى الى, الى اسواب فاذعلها كفنا ابقاء على حق الاحياء لانه كره للمشتري كره للبائع ولانه فيه شؤم ولانه لانه هو مش ممنوع ولكنه مكروه حتى الحرفة نفسها. حرفة الدفن حرفه مكروهة لانه اذا اراد ان حرفه مثلا الحجام مكروهة انها فيها طب إذا أرى هو لا يستغنى عن حجان يستغنى عن التراب، يستغنى عن ال... عن عن من يبذل الكفن، لكن يقول لك أبذله بلا ناء، أبذله بلا مقابل، يعني افعل هذه الأشياء التي لا يستغنى عنها ولكن بلا مقابل، حتى لا يصير الأمر عادة. فعلا هذا نرى نرى أن ان قلوب بعض من من يعيشون هذه ال... من يحتلفون هذه الحرف. كلبهم ميتة ولا إبرة إلا من رحم الله ﷺ. لكن لو أدهى بلا مال بلا مقابل، يح يح على قلبه مما نرى كثيرا من موات هؤلاء الصناع ال الصناع والعمال يبأبز الكفن بلا مقابل، فإن أبيت إلا المقابل جائز ولكنه مكروه صحيح ولكنه مكروه صحيح ولكنه مكروه قال وبيع العنب مثال اخر بيع العنب مثل اخر اللي صحيح مع القراء بيع العنب لمن يتوهم فيه ما ذكر يعني يتوهم فيه انه يعطره خمرا يتوهم يعني يعني اقل من 50% الاخر كان بيتكلم على الضم اللي هو اكثر من 50% اقل من 50% يبقى مكروه صحيح مع القراء يتوهم فيه ما ذكر اللي هو انه يعطره ايه خمرا قال والوادي يعني صحيح ووادي قال كبيع الطعام المضطر إليه إذا جاءك مضطر إلى هذا الطعام الذي في يدك ويطلب منك أن تبدله في مقابل واجب عليك شرعا أن تبدله إليه غير المضطر لا لو جاءك شخص يريد هذا الطعام الذي في يدك يعني مخير في أن تبدله أو لا تبدله ولو لك مال الأرض لا يجب عليك ذلك لا يجب إلا إذا وجدته مضطرا. يجب يعني, إيه؟ يعني إذا لم تبذله إليه يحرم عليك ذلك فهو في مقمطة وتعين ما في يدك لأن ينقذه من المجاعة فيجب عليك أن تبذله بالماء. كبيع الطعام المضطر إليه قال والمستحب يعني صحيح مستحب كبيع ما يحتاجه الناس يعني لم يصل إلى الاضطرار ولكن من الحاجة والحاجة يعني بدونها يحصل الضيق على الناس لا يحصل الموت لا يحصل فقد الأعضاء لا يحصل الشين في الأعضاء لا يحصل ترو المرض لا يحصل عمق وزيادة المرض ده كل ده ضرورة اللي فيها ما سمعت ذهاب الروح ذهاب العضو تساد عضوه موجود لا يذهب ولكنه يفسد يعني يبطل عمله الحاجة بقى أقل من ذلك هي لا يحصل كل هذا ولكنه يحصل ضيق لا يتمكن مع المكلف من العبادة والعمارة من العبادة ومعاملة الناس بشكل طبعي ولكن بضيق شديد وطعوبة حين يكون في حاجة فإذا يحتاج الناس وطلع الناس إلى هذه الحاجة فبيع البيع الى هذا المحتاج مستحب وليس واجبا قال والمباح وهو كثير هو عليه معظم الناس قال لا مضطر ولا محتاج فمعظم الناس على صورة الصحيح المباح قال وهو كثير فعلم من هذا ان البيع تعتريه الاحكام الخمسة اي سؤال نعم. الأطاح مقابله مقابل الأطاح مقابله مقابل الأطاح مقابل الأطاح اللي هو مقابل الأطاح هل هل أقول مقابل الأطاح مكروه عند السجن الحكم شكمي إيه؟ الأطاح النبيع صح عند الشافعية النبي يظن أن صاحبه العنب يظن أن المشتري يعطله خمرا حكم إياه شافعي عندك في الأطح عندنا الشافعي مين أطح مقابل الأطح زيد وعم الأطح بسأله ما رأيك في بيع العنب لمن يظن أنه يظن يعني أقل بعض الظن أنه يعطله خمرا رد زيد الأصح داود وقال لي حرام عم مقابل أصح ما رأيك يا عمر في هذه المسألة طرحتها على جيد ولا مكروه حكم الحكم الأصح في هذه المسألة حرام حكم مقابل أصح في هذه المسألة مكروه مش الأصح مكروه الأصح حرام مقابل الأصح مكروه في هذه المسألة طبعا قد طاعة المسألة دي،, دي. أحكام الخمسة. صلي على النبي. صلي على النبي. لا يا مولانا لا لا لا، ده خطأ شائع، خطأ خطأ خطأ عميق. لأن الصاح مقابله ضعيف. لو قلنا لو أُنَّ الأصح صحيح لما له مقابلات الأصحى المقابله اسمه مقابل الأصحى ذكرنا بقوله مش انت, انت كان ليس سؤال قبل كده وقدلتك قال مبارح في البيت بيتة ثلاث أدلة وفي الفتوى على موقع دار الانتهاد ثمان أدلة وهو مش أدلته لأدلة الحنفية بارك الله وفيفه في شيخ فشاء لأدلة الأحناف دماغب ذكر أمس ثلاث أربعة أدلة حتى مستجد. أربعة أدلة وذكر في في فتوة الصادرة عن دار الإفتاء ثمانية أدلة أو نقل ثمانية أدلة عن الأحناط وفي كتبين أكثر من ذلك دليل مناهبة بين أبي بكر والمشكين في في في في, في مكة المكرمة على فوات حصول الروم ودليل دليل منفورةة النبي عليه فضله وسلم هو لركانة الذي كان في مكة المكرمة دليل كذا ودليل كثير عن البيه من الهاتف أي إنه يعلم مئة مئة أنه يحصل الخمرة عند الأحناف عند الأحناف خلال مئة بالمئة هو اليقين عند الأحناف خلال يدود؟ يدود؟ مئة وإن كان, وإن كان مئة في المئة كان مئة في المئة عند الأحناف هناك قائد محمد بن الحسن قال بالجواز على المأذون وغيره قال بالمنع نعم أو العريش لا إن كان إن كان هو اللي كنت إن هي يقضي الفساد إن كان في أصل من في أصل هي عنه لكن البيع النهي عن البيع وقت الجمعة هل لحقيقة البيع ولشيء خ خارج يعني الشارع حنا وتعالى لما نهانا عن البيع وقت النداء نهانا عن شيء في في المعقود عليه زي الخمر مثلا نهي عن بيع الخمر لأن هذا المبيع يسبب, إيه يسبب, إيه يسبب, إيه يسبب, إيه يسبب إيه الشكر اللي زوال العقل اللي زوال ما مناط التكليف اذا نهى عن شيء في البيع نفسي. لكن نهى عن عن بيع يوم الجمعه في عند المذيع ليس عن شيء في المعقود عليه وإنما عن شيء ملابس. وهو أنه يعطل عن حضور إذن ليس نهي عن شيء في ذات العقد وإنما عن فيه ملاب العقد وذي يقولون أن البيع صحيح مع الشرمة أو يأتي إلى حضرتك عقد أن العقود شروطه صحيحة وفيه أحد الشروط الفاسدة تقول هذا العقد صحيح والشرط الفاسد يعني لو لم تطرق في أثناء العقد إلى هذا الشرط لم تحتج إلى التعرض له لأن شرط لا يلزم كمثلا غرامة التأخير غرامة تأخير لا تلزم لأنك لو لم تؤخر دفع الأقصار لا لهذه الغرامة إذن يمكن أن يتم العقد كاملا مستوفا ما بين العقد والعقد الآخر ولا يتطرق إلى هذا الشرط الفاسس إذن هذا العقد المحتوي على شرط الفاسس عقد صحيح مع وجود شرط الفاسس يعني معناه أنه يمكن تدخل في هذا العقد وتجنب قدر الإمكان الا تصل إلى هذا الشرط الا وقعت في الحرمة أنت والآخر فالبيع وقت النداء بيع لشيء خارج عن جانبي عن اصل العرض كنت أتمنى أن نقرأ أكثر من هذا طيب وصلنا إلى قوله إذا وجدت الشروط فجائز يعني صحيح إذا وجدت الشروط أي إذا تحققت الشروط عند العقل فهو بمعنى قول بعضهم حيث توفرت الشروط فمراده بوجود الشروط تحققها بدليل تعبيره بإذا لأن إذا للتحقق وإن للشك تعبير بان يكون للشك وإذا بالتحقيق، فيقصد بإذا التحقق بدليل تعبيره بإذا يقصد بوجود التحقق بدليل تعبيره إذا، فإنها تستعمل غالبا إنها يبدو يعود على إذا تستعمل غالبا في المحقق قال فإنها تستعمل غالبا في المحقق وجوده فاندفع الاعتراض عليه لأنه لو قال حيث توفرت الشروط لكان كان لا وأحسن نعم يرد عليه الاعتراض بأن الشروط لا تختص ببيع معين بل لا بد منها في بيع الموصول بالذمة أيضا هذه شروط التي ذكرها الشيخ الشارح قال إذا وجدت الشروط من كون المبيع كذا وكذا وكذا وكذا. لماذا يا شارح جعلتها النوع تشترط في النوع الأول؟ ما هو موجود؟ تشتطر أيضا النوع الثاني اللي هو المقصود الزمن والسالم. فهذا فعلا مأخذ على الشارح ومستدرة عليه. قال نعم يرد عليه عن يعترض عليه. يرد عليه لاعتراض بأن الشروط لا تختصر ببيع معين وهو النوع الأول. بل لابد منها. يعني أيضا في بيع الموصوف للزمة أيضا هو في اللي هو النوع الثاني ويمكن أن يجادل بأن الشارح تكل هناك يعني في النوع الثاني على علم مما هنا بالمقياسة يعني اكتفى ولم يذكر هناك لأنه ذكروه في النوع الأول يعني هذا ردنا على الاعتراض الذي يمكن أن يعترض به على الشارح من كون المبيع طاهرا قال ومثله السمن المبيع والثمن لأنك مش لا يعني لا يلزم أنك تقابل المبيع بنقود يمكن تقابل المبيع بالسلعة <تصفيق> بسلعة أخرى فيشتطر الطهارة في في في السمن والمسمى السمن عام أن يكون نقودا السمن عام أن يكون نقودا أو عينا يمكن تقابل عين بعين هذا الجهاز بهذا القلم. لو اشترك به طهارة العواضين فلو عبر بالمعقود بالمعقود عليه العين قبل القاف في نسختي نسخة هنا فيها خطأ قدم الخطأ على العين فأبدلهما اجعل العين قبل القاف فلو عبر بالمعقود عليه يعني بدل المبيع بدل ما يقول المبيع ويقول الثمن يختصر ويقول المعقود عليه كان أعم قال لشموله المبيع والثمن وقد يجاب بانه أراد بالمبيع المعقود عليه فيشمل الأمرين برضو يحاول أن يتعلل ويخرج الشيخ من الخطأ او النقص يشترط أن يكون طاهراً منتفعا به مقدور على تسليمه قال بعضهم هذا وما بعده أنه طاهر منتفع به مقدور على تسليمه للعقد عليه ولاية فيأتي في كلام المصنف, المصنف فهو مكرر ودفع دفع هذا الاعتراض والاستدرات بأن مراد الشرح هنا ذكر جملة الشروط المذكورة في كلام المصنف وغيرها فلا يعد تكرارا على فلا يعد تكرارا يريد أن يجمل ما ذكره المصنف هنا. فهذا ليس من ذب التكرار، وإنما من فيما فصله المصنف بعده. إضافة إلى على أن يعني اضف إلى أن فيه تعديلا للفائدة. فشما حتى لو التكرار تعديله يجعل ذهن الطالب متجهزا لهذه المعلومة التي مكانها هنا أفضل من تأخير من تأخيرها. طيب. يتكلم أنا على عن الطهارباء اللي هو أحد الشروط في المعقود عليه والمراد كونه طاهرا ذاتا وصفه ذاتا وصفه يعني ذاته طاهرة وصفته طاهرة بمعنى أنه عين طاهرة فلا يكون عين ندسة العين كالكلب والخنزير والميتة وزند الميتة صفة يعني غير متنجس هو طاهر في ذاته لكنه طرأ عليه نجاس منديل طاهر في ذاته لكن طرأ عليه نجاس هيا صح بيع هذا المنديل المتنجس اه يصح لان يمكن تطهيره فقال والمراد كونه طاهرا ذاتا وصفه فلا يصح تفريع على المفهوم فلا يصح بيع نجس العين لأنه ليس طاهرا ذاتا ولا متنجس يعني لا يصح بيع متنجس لا يمكن تطهيره بالغسر استقلالا استقلالا, استقلالا متعلقة بقوله لا يصح بيع لا يصح بيع كذا وكذا استقلالا يعني وحده يعني يعني وحده اه يجب مع حاجة تانية جديد ابيع هذا النجس العين ضمن صفقه اخرى فيها طاهر لكن استقلالا لا يجوز. لا لأن لان الكلب الحراسه يجوز استقلالا ايضا لان نص الشارع على الاثنين لكن الكلب اللي هو مش مش مخصص للحراسه او والرعي هذا الممنوع. رأي جال. رأي جال. جال. طبعاً. الحديث إلا كلب فايد أو ماسية. اللي هو الراع. مرة أخرى فلا يصح ضيع ندس العين. اللي هو مفهوم مخالفة لطاهر الذات. ولا متنجس لا يمكن تقريره. اللي هو مفهوم مخالفة لقوله طاهر الصفة. لا يمكن تطهيره بالغشب استقلالا بخلافه تبعا فيصح قال فيصح بيع دار مبنية بآجر مخلوط بسردين أو طين كذلك كذلك يعني مخلوط بسردين يعني الزل يعني الروس او ارض مسمدة بذلك اي بسردين مسمدة بذلك ينفع كده يا عبد الخالق زعلان عبد الخالق زعلان منك لا لا عبد الخالق زعلان منك زعلان منه ليه عبد الخالق عشان ما كتبه وبتقول ايه يا عم شيخ ايه يا عم الحج طب تيجي تقرب من بدل ما تقول لي معاك كتاب ولا عايز بص لك كتاب جميلك ولا عايز تقرب مني بتقول ايه يا عم الحاج لما تقع النضاره مش سامعني <تصفيق> قرب مني يا شيخ هان بص بكتاب جميلك اشتري كتاب قال بخلافه تبعا فيصح بيع دار مبنية بادر الادر اللي هو طين اللي هو الطين المحروق طين محروق دين كلت عليهم النار فجاءت الارض فطلب دار مبنية باجر مقلوب في ترج طهر ادي الطهر وادي في صار مت... بتبيع ال متلبس العين آه بس هم مش استقلال ده انا بشتري البيت بشتري المنزل اشتري الدار لا اشتري خصوص الطوبة التي من ترج فدخل فيها تبعا فيجوز فيصحوا بأعداد مبنية بأجر لأن الضم مكونة من طوب ومن غيره، أرض ليست فيها طوب، تقب ليست فيها طوب، الجدران خشب ليست فيها طوب، الجدران هي اللي بيطوب ما إيش معنى؟ قول الذي الجدران نتصورنا أنها من من أجر مخلوط ب لا يضر لأنني اشتريت هذا البيت بتقب ليس فيه أجر من هذا النوع ولا أرض ليست فيه هذا الخشب ليست فيه إلى أخره. فأسري السيرجين لهذا تبعا لاستقلاله. بخلافه تبعا فيصح بيع دار مبنية بأاجر مخلوط بسيرجين أو أو طين كذلك أاجر اللي هو قلنا الطين المسلط عليه النار المحروق مخلوط بسيرجين. طين يعني لا في لبن لات فيه حرقة فيه نار مخلوط بسيرجين. يصح. بدم تابعا أرض مسمدة بذلك يعني بسرجين فأشتري أرضا فيها سماد سماد نجس لكنه تابعا للأرض يجوز ونقل عن العلامة الرملي ضحة بيع دار مبنية بسرجين فقط ايضا لأن الدار فيها أبواب فيها كذا فيها كذا ايه بقى؟ طبعا نجس المثمن لا مش الثمن المثمن نجس انت تشتري ايه؟ تشتري ترجين ولا تشتري دار لما رحت تتعاقد مع البائع تعقدت على دار ولا على ترجين؟ الشيخ رملي وصل إلى الغاية بيقول لي دا لو كان كل الدار من ترجين الأرض يطلح أيضا يطلح ليه يا شيخ رملي يا علامة, علامة. ليه يا علامة؟ قال لي لأني أستري دارا لأستري ترجينا يعني حتى لو تصورنا إن السأس من, من ترجين والأرضية من ترجين وما فيوش خشب كله ترجين في ترجين كونه تشكل على هيئة الدار تفتح بابه من ترجين يفتح وأرضه من سردين أزتوا عليها وحائطه من سردين استند على أنا الآن لا استند لا استند على سردين استند على حائط الدار أز أجل أزت لا على سردين أزت على أرض الدار أتضللو لا سردين أتضللو بتقف الدار واحد أفتحوا لا أفتحوا سردين أفتحوا باب الدار بس الشيخ العلامة الرملي وصل إلى وقال أنا الآن أتعامل مع دار لا مع نعم. هل تزود من ناجم من حد ذاته؟ لأنه روت ناعم من الذي نأكل منه يعني هو أص النبات, النبات. وما نحن بدورنا من وقد الطعام ألف. هذا هذا النبات نبات عشان اوظل المناطق في الطاطس امم بتاع التلوث كان ان احنا بنغسل هو لاكل امم بدل حصل له استحاله والاستحاله من المطهرات عند السفيعي لكن قبل أن يحصل له هو وناجي نعم امال بتاعترض ليه اه صحيح <تصفيق> الحمد <تصفيق> لله استرجيم يعني الروث الذي ينزل من الاعزاء النمل عند الشافعية ناجي لكن إذا حصل التحول، ثم هو الخمر يتحول إلى خل فطح، ثم جد الميتة يحصل يحصل ذي دابي قيظ، هذا يختزل الأرض في تغير، في تحول التحال،, التحال من المطاهرات عند كافة الفقهاء مع تنوع في الأفراد بعضهم يتوسع بعضهم يضيق، لكن التحال دي مذكورة في المطاهرات في داب المطاهرات أو النجفات في كتب الفقه في مقدمة كتب الفقه في كل المذاهب. نسمع من العلامة. ها؟ الذي يريد الثلعة يقول عين بعين كيف نميز بين البائع والمشتري المشتري هو الذي يريد الثلعة واحدة واحدة يريد أن يقبل عليها يعني أنت قاعد أمانة الله فأنا أريد الشال الذي على كتفه لأنه ما يغلاش علي ولأني أعرف أنك تحبني وتتبذره مجانا وأنا الحمد لله لا أريد منا من أحد فأريد أن أبذل مقابلا فروحت قلت لحضرتك هل تأخذ الكاكولة اللي علي مقابل الشال اللي على حضرتك بس فأنا اللي أذهب إليك فأنا اسم المشتر والتيابتك اسمك البائع كذلك البائع هو اللي هيوجد والمشتري هو اللي هيقبل الاول بنساوم بعض تبذل لي يا مولانا هذا الشال يلا بقى نقلص على العقل كل الى الان ليس هناك عقل برضه زي الحج ارجع للحج كتير من الناس اللي اختلت عليها بيقول لي انا رايح احج بس هروح جدة الاول وحعمل مقتمر هناك ولا حزور خلفي هناك ولا مش عارف حعمل ايه هناك احرم من الاول ولا ممكن احرم من جدة تبذل احرم من جدة قال لي ازاي فأنا عادي على الميقات وأنا عايز حج قالوا أنت عايز حج را... بيقول لي أنا رايح بعد كده هطلع من خلفي اللي أعدى في جاسة أروح حج على طريق لأنا ناوي حج قالوا أنت النية دي كلام مفضل النية هي عقد النية عقد القلب عند إرادة العبادة فأنت بتعامله لما ماكوش نية اسمه عز بداية ما تمكن تروح إلى خلتك وبعد كده خلتك تبعتك إلى مكان آخر تقول لك ارجع إلى بلدك او انت تعدل او او الى اخره ففي النهاية انت اللي في قلبك ده ما تمس حج ده ني عزم على الحج متى تكون النيه زي ما بتكون عند تجديد الاحرام عند اول اعمال الحج عند عقد القلب على العمر او الحج فبرضو دي احنا بنقوله دلوقتي مساومه يا شيخ يعني تديني الشله عليك اديك بكام والله انا ببيعه لغيرك ب10 بتاعك هبيعه ب11 بيحبني قوي <تصفيق> فقلت له طيب خلاص نعمل يلا نعمل العقد بقى الان ما فيش عقد العقد بقى ان انا اقول لك ان حضرتك انك بائع تقول بعتك هذا الشال ب 11 لك 11 او بعتك هذا الشال تقول قبلت بهذه الكاكولا خلاص يعني الامر يأتي بالطلب والاقبال من شخص على شخص <تصفيق> نعم، على قول الرمالين الجواز البيع الدار السجين أي نصف علاز أي لا جد و أي هلا جد و على أنه يقصد من ساعته لا نفسه سجين. المثل ذات لا يجوز لا يجوز البيع هنا هنا هنا تحول السرجين إلى دار لكن السرجين أنت تأخذه سجينا. يعلم المنصع اللي له غرض اخر مش مشكلة انت تاخذه تراب دي على انه تربه لكن يجوز كما قلنا الف برفع يد عن الاختصاص مثلا اذكره الان قال فيصح بيع دار مبنيه باجر مخلوط من ترابين او طين كذلك يعني مخلوط من تربين او ارض متمده بذلك يعني بتربين ونقل عن علامة رمي صحة بيع دار مبنية بفرجين فقط وعلم من ذلك صحة بيع الخزف المخلوط بالرماد النجس خزف، خزف أيضا عبر عن صين صلت عليه النار جثف أولا ثم يصلت عليه النار أحيانا أو لا يصلت عليه النار صين مجفف. الماء زهد منه بسبب بقائه في الشمس اللي هو مصنوع منه ابن آدم ابن آدم مصنوع من هذا الطين المجفف نعم ثم جفه طحة بيع الخزفي المخلوق بالرماد النجس يبقى طين مجفف اللي هو الخزف مخلوق برماد نجس يطح لأنه بيع تبعا النجس هذا الرماد النجس بيع تبعا قالك الأزيار جمع زير. والقلل جمع كل والموادير جمع مازور كلها أشياء لنقل الموائع نقل المواقع والسوائل. وسميت القلة كل لأنها تقل الماء تقل الماء يعني ترفعه الحافلات تقل الركاب يعني تنقلهم وترفعهم. وسميت القلة كل لأنها تقل يعني ترفع وتنقل الماء. وظاهر ذلك أن النبت مبيع تبع للطاهر ظاهر من صحح بيع هذه الأشياء لكون النبت تبعا لا مستقلا والذي حققه ابن قاسم اللي معاند الشارح أن المبيع هو الطاهر فقط والنبت مأخوذ بحكم نقل اليد عن الاقتصاد فهو غير مبيع وان قابله جزء من الثمن الله يقول لي هذا الذير هذه القله هذا الماجور الذي اختلط صينه برماد النجس انت قلت بالجواز قلت بالزواج طيب عله المزيد قال والله علة المديد ما قلناه منذ قليل أن النجس مبيع سبعا فالثمن هذه الكلة التي فيها رماد نجس ده عشرة فالعشرة مقابل لكل المبيع ناجته وطاهره الاخر بيقول لا ابن قاسم بيقول لا الذي يقول العشرة مقسمة تسعة مثلا يعني تسعة مثلا للطاهر وواحد ليس بيعا وشراءا وإنما رفع يد عن الاقتصار لهذا النجس فتصورنا أن عشر الكل نجس وتسعة أعشر طاهر فالتسعة أعشر هي عملية البيع والعشر هي عملية رفع اليد عن الاقتصار اللي قلنا أمس رفع اليد عن الاقتصار اللي هو التصرف في نقل ملكيات النجس العين نقل ملكيات نجس العين قلنا أنه لا يجوز لما كان المبيع يشترط فيه الطهارة ولا يجوز بيع بالتالي نجس العين فكيف يمكن نقل هذه الملكيات إما بالهبى وإما لو شخص أبى إلا أن يأخذ مقابلا إذا لا من رفع يد عن يفسهم وعرفنا ثمرة الفرق بينهما أم لو تذكرون فالنقاس يقول كده القلة التي فيها جزء طاهر وجزء نجس يجوز بيعه وهو لا يختلف مع الآخر في أنه يجوز نقل ملكياتها لكن يقول أن جزءا منها في هيئة بيع وجزء آخر في هيئة من رفع اليد عن الاختصار جميل جدا هو في تفريق الصفقة أحسنت هو بعيني تفريق الصفقة يبقى دفع عصرة في مقابل كل وفي مقابل معجور أو زير وحصل في تفريق صفقة تسعة دراهم للطاهر و درهم لرفع اليد عن الخصوص صح تفريق الصرف منتاز. قال وعلم من ذلك صحة بيع الخزف المخروف بالرماد النجس كالأزيار والقلل والموادير وظاهر ذلك لأنهم لم يقيدوا ظاهر ذلك لأنهم لم يقيدوا أن الكل مبيع لأنه لم يفصل ظاهر ذلك أن النجس مبيع تبع للطاهر يعني الكل مبيع والذي حققه ابن قاسم أن المبيع هو الطاهر فقط والنجس مأخوذ بحكم نقل اليد عن الاقتصاد وهو غير مبيع وإن قابله جزء من الثمن ولكن يكون على سبيل يفعل يفع يفع إغافة عن على سبيل, من فا... على سبيل إيه تفريق الصفقة كما يقول الشيخ هاني قال ويصح فرع آخر ويصح بيع المتنجس الذي يمكن تطهيره بالغسل بقيد القدر الأولاني يمكن تطهيره بالغسل يصح بيع المتنجس هو قال منذ قليل انه لا يصح بيع النجس صفه اللي هو المتنجس لكن يصح بيع بيعه إذا القدر الاول اذا امكن تطهيره بالغسل يعني لا بالمكاثره اثنين إذا لم تسد إذا لم تسد النجاسة فروجه إذا لم تسد النجاسة فرجه مقابل بخلاف ما لا يمكن تطهيره يبقى المتنجس الذي لا يمكن تطهيره أصلا كان كان مائعا لا يمكن تطهيره لبن وقع فيه نجد خل وقع فيه نجد لا يمكن تطهير هذه الأشياء إذا هذا متنجف وليس نجذا اللب الذي وقع فيه نجد اسمه إيه متنجف هذا متنجف لا يمكن تطهيره فلا يجوز بيعه ممكن مكثف في الماء قال وما يمكن تطهيره بغير الغس يعني بخلات ما يمكن تطهيره بغير الغس فلا يجوز بيعه كالماء قال له كالماء القليل المتنجد ماء قليل يعني ايه قليل <تصفيق> ها ايه صح دون القلتين دون القلتين ماء قليل اول ما تسمع كلمة قليل وكثير في باب الاواني والطهارة وباب الماء يبقى على طول دون القلتين ماء قليل يعني دون القلتين وقعت في مياسة. يمكن تطهيره ولكن لا بالغسل وإنما بالمكاثرة هذا لا يمكنه. لا يجوز بيعه متنجس ولا يجوز بيعه لأنه الشر المتنجس الذي يجوز بيعه أنه يمكن تطهيره بالغسل لا بالمكاثرة يبقى وما يمكن يعني زم على ما قبله الذي لا يجوز وما يمكن تطهيره يعني لا يجوز يعني بخلات ما يمكن تطهيره بغير الغسل كالماء القليل متلجة فإنه يمكن تطهيره بالمكثره هذا لا يجوز بيعه. قال وما يمكن يعني أيضا بخلات ما يمكن تطهيره بالغسل لكن سدت النجاسة فروجه فرجه إذا أيضا لا يجوز بيعه. ليه قال لسدر حين إذن بالنجاسة. مسام الفر الفرج مسام لما فرجه. وهي مسام الشيء وهي حتى طهره زي متنجس يمكن تطهيره بالغسل كيف يتطهر بالمساء يتخلل للماء في مسامه هذه المسام مسدودة الفرج مسدودة كيف يتخلل الماء كيف يتخلل المطهر وهو الماء يبا يحدث التطهير المطلوب يبا كأنه متنجس لا يمكن تطهيره خلاص شرط الثاني أن يكون منتفعا به، وأنا التنيفكم عذرا في الإنصاف، يعني تأخرت كثيرا. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.